يرمهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا الين وفي اذاننا وقغ ومن بيننا وبينك حجاب فاعلم اننا عاملن قل انما انا بشر مثلكم لِيَ اَنَّ مَالَهُ خُم وَاحِد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 وَخَفِيَاً وَقَذَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْأَسَالِيلِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 كَتَفَ إِنَّا بِلَا أُرْسِلْتُنَّ فَأَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِرَيْدِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشْجَعُ مِنَّا قَوْمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أن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 عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم, فأخذتهم صاعبة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعدادهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله لا شيء وهو خلقكم, أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما قلتم تسكترون أي عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذين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 وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء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 قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدون لله. لله الذي خلقهن إن قدتم إياه تعبدون.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 إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزير ولكن لك إلا ما قد قيل ان من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا ان لولا فصلت آياته ان اردت قل هو يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كلمة سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن مُّرْسَلِ من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وضعوا إلا بعلم ويوم ينادين أين شركاءي قالوا أذنك ما مننا من شهيدا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظل م الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قلوبه ولئن أذق له رحمة منا من بعد ضلاله مسسه لا يقول هذا لين لا يقول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 وَإِذَا أَنْعَمَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ شقاق بعيدا سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيدا ألا إن في مرية من اللقاء